والجان خلقناه من قبل من نار السموم واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من صلصال من حما مسنون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 فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجاره من سجيل ان في ذلك ل آ ي ا ت للمتوسمين ّ وانها لبسبيل مقيم إِنَّ في ذلك لآية لِلْمُؤْمِنِينَ فِي لَآيَةً ذَلِكَ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 ليحملوا أ و ز ا ر ه م كاملتي يوم ا ل ق ي ا م ة ومن أ و ز ا ر الذين يضلونهم ن بغير علم أ ل ا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم, فخر عليهم السقف من فوقهم واتيهم العذاب من حيث لا يشعرون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 الذين تتوفيهم ّ الملائكه ظالمي انفسهم فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بل ان الله عليم بما كنتم تعملون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 الذين تتوفيهم ا ل م ل ا ئ ك ة طيبين يقولون سلام عليكم د خ ل و ا ا ل ج ن ة بما كنتم تعملون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 فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسن لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون تالله لقد ارسلنا الى امم من قبلك فزين لهم, فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم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 ن ح ل أ ن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 وضرب الله مثل الرجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على موليه, كل على موليه اينما يوجهه لا يات بخير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 والله أ خ ر ج ك م من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم, وجعل لكم السمع والابصار و ا ل أ ف ئ د ة لعلكم تشكرون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 والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل, وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ف إ ن تولوا ف إ ن م ا عليك البلاغ المبين يعدفون ن ع م ة الله ثم ينكرونها و أ ك ث ر ه م الكافرون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 و َ إ ِ ذ َ ا راى َ الذين ََِّ أ َ ش ْ ر َ ك ُ و ا شركاءهم َََُُْ قالوا َُ ربنا َََّ هؤلاء ََِ شركاءنا َََُ قالوا َُ ربنا َََّ هؤلاء ََِ شركاءنا َََُ الذين ََِّ كنا َُّ ندعوا َُ من دونك َُِ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 ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد ق و ة انكاثا تتخذون أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم ان تكون أ م ة هي أ ر ب ي من أ م ه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 ولكي يضل من يشاء ويهدي من يشاء و ل ت س أ ل ن عما كنتم تعملون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 وليجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثي وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه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 إ ن م ا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون و إ ذ ا بدلنا آ ي ة ما كان آ ي ا ت والله أ ع ل م بما ينزل قولوا قولوا إ ن م ا أ ن ت مفتر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 ي أ ت ي ه ا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت ب أ ن ع م الله فأذاقها الله, لباس الجوع فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون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 إ ن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أ ل ي م وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أ س ر ي بعبده ليلا من المسجد الحرام إ ل ى المسجد ا ل أ ق ص ي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 ف إ ذ ا جاء وعد أ و ل ي ه م ا بعثنا عليكم عبادا لنا أ و ل ي ب أ س شديد فجاسوا, فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 الآخرة لنسوا وليدخلوا ع د ا آ المسجد كما دخلوه أ و ل مرة و ل ل ي د خ ا ل م س ج د د كما خ ل و ه أ وليتبرو مرة و ل ا ما علىو تتبيرا عسي ربكم ان يرحمكم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 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا وان الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ه اعتدنا لهم عذابا اليما ويدع الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا واجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا آ ي ه الليل واجعلنا آ ي ه النهار مبصره لتبتغوا, لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب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 من اهتدي ف إ ن م ا يهتدي لنفسه ومن ضل ف إ ن م ا يضل عليها ولا تزر و ا ز ر ة وزر أ خ ر ى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا متر فيها ففسقوا, فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم اجعلنا له جهنم ثم جعلنا له جهنم يصليها مذموما مدحورا ومن اراد ا ل آ خ ر ه وسعي لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا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 اما يبلغان عندك الكبر احدهما او كليهما فلا تقل لهما اف ِّ ولا َ تنهرهما َََُْْ وقل َُ لهما ََُ قولا ًَْ كريما ًَِ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 ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا تسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إ ل ا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده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 ذلك مما أ و ح ي إ ل ي ك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله إ ل ه ا آ خ ر فتلقي في جهنم ملوما مدحورا أ ف أ ص ف ي ك م ربكم بالبنين واتخذ من ا ل م ل ا ئ ك ة إ ن ا ث ا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 واذ هم نجوي اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 وما منعنا أ ن نرسل ب ا ل آ ي ا ت إ ل ا ان كذب بها ا ل أ و ل و ن واتينا ثمود الناقه م ب ص ر ة فظلموا بها وما نرسل ب ا ل آ ي ا ت إ ل ا تخويفا واذ قلنا لك ان ربك احاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس والشجره الملعونه في ا ل ق ر آ ن ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا و َ إ ِ ذ ْ قلنا َُْ ل ِ ل ْ م َ ل َ ا ئ ِ ك َ ة ِ اسجدوا ُُْ ل ِ آ د َ م َ فسجدوا َََُ الا َّ ابليس قال ََ أ َ س ْ ج ُ د ُ لمن َِْ خلقت َََ طينا ًِ قال أ ر ي ت ك هذا الذي كرمت علي لئن أ خ ر ت ن ي الى يوم ا ل ق ي ا م ة لاحتنكن ذريته إ ل ا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم ف إ ن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا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 إ ن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفي بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إ ن ه كان بكم رحيما واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه فلما نجيكم إ ل ى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا أ ف أ م ن ت م ان يخسف بكم جانب البر أ و يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا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 وان كادوا ليفتنونك عن الذي اوحينا اليك لتفتري علينا غيره واذا لاتخذوك خليلا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا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 و َ إ ِ ذ َ ا أ َ ن ْ ع َ م ْ ن َ ا على ََ ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن ِ أ َ ع ْ ر َ ض َ ونئي َِ بجانبه َِِِ و َ إ ِ ذ َ ا مسه ََُّ الشر َُّّ كان ََ ي َ أ ُ و س ا قل ُْ كل ُّ يعمل ََُْ على ََ شاكلته ََِِِ فربكم ََُُّْ أ َ ع ْ ل َ م ُ بمن َِْ هو َُ أ َ ه ْ د ي سبيلا َِ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 لا ي أ ت و ن بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا ا ل ق ر آ ن من كل مثل ف أ ب ي أ ك ث ر الناس إ ل ا كفورا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 فبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفي بالله شهيدا بيني وبينكم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 ماويهم جهنم كلما خبزناهم سعيرا ذلك جزاؤهم ب أ ن ه م كفروا ب آ ي ا ت ن ا و ق و ل و ا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 ولقد آ ت ي ن ا موسي تسع آ ي ا ت بينات فسلبني إ س ر ا ئ ي ل إ ذ جاءهم فقال له فرعون إ ن ي لاظنك يا موسي مسحورا قال لقد علمت ما أ ن ز ل ه ا هؤلاء إ ل ا رب السماوات و ا ل أ ر ض بصائر و إ ن ي لاظنك يا فرعون مثبورا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 او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله إ ذ ا يتلي عليهم يخرون ل ل أ ذ ق ا ن سجدا ويقولون سبحان ربنا إ ن كان وعد ربنا لمفعولا